126. موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا 127. من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وَقَضَيْنَا وقضينا بَنِي بني فِي في الكتاب لتفسدن في مَرَّتَيْنِ مرتين ولتعلن علوا كبيرا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 لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 112. كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة 111. أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 112. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا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 Ta. <todic>